Mوقع الشيخ, الشيخ ياسر الدوسري يقدم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش ورب العرش العظيم اللهم أنت حق من ذكر وحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأنصر من باتغي تم نورك فهديت فلك الحمد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 وتقبل التوبة وتغفر الذنب العظيم تم نورك فهديت فلك الحمد لك الحمد على نعمك الكثيرة ولك الشكر على آلاءك العظيمة لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد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 به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وابصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تستطيعنا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 باء والأمهات اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وجزهم خير ما جزيت والدا عن ولاده اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وأمد في عمره على طاعتك ومتعه متاع الصالحين ومتعه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 وذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسر قلوبهم وارحم موتاهم واقبل شهداءهم واشف مرضاهم وأطعم جائعهم وأطعم أروي اللهم وانصرهم يوم قل الناصر واعنهم يوم قل المعين اللهم وعليك بالظالمين المعتدين اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم واضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بين هم سالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقوا لات أمورنا بتوفيقك وأيدهم بتأيدك وأعلي بهم دينك ووفقهم لكل ما تحب وترضى اللهم وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعا وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابا اللهم وحفظ على هذه البلاد استقرارها اللهم وحفظ على هذه البلاد استقرارها وطمأنينتها ورخائها وقيادتها ووفقهم لكل ما تحب وترضى اللهم وحفظهم بحفظك وكلهم برعايتك. اللهم واحفظ شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين اللهم وخص منهم الحاضرين اللهم وخص منهم الحاضرين والحاضرات يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلاب اللهم واعط كل سائل منا مراده وأعطنا الحسن وزيادته اللهم ما سألك من خير فأعطنا وما لم نسألك فبات اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون